اعلى بلا يوم ما يوم يا زهره يوم, يوم يا يوم ما سمعني لك لكن اضلاع عسلي ما وجد يا اضلاع هشيمه لكن اضلاع عسلي وجد يضلاق هشيم فيما ورد عنهم صلواته الله وسلامه عليهم أن الإمام الجواد عليه السلام هو أبرك مولود في أهل البيت ليش أبرك مولود الشبه المعروفة التي ظهرت بعد وفاة الإمام الكاظم عليه السلام وقفت الناس وقالت والعياذ بالله أن الإمام الرضا عليه السلام ليس بإمام لأنه لم ينجب قال واشنون إمام معصوم كامل مكمل لم ينجب فأتى سيدنا الجواد بزغ نوره كاشفا كرب أبيه لذلك ما ورد عنهم انه ابرك مولود على اقل من مهلك مثابين Gaf avez ingez ut, 19 gaf�� Ark 가격. Gafen demôtre Jue Mark 오늘은 In dependea الشاعتي كم كان يرجو ان يرى طفلا سويا حتى يراه وارث خير نبي حتى اتى تفون يا زكريا حتى اتاه خاطر يا زكريا يا هاتفل بشرى جاء ويل يحمل الخير اين الحنايا واذا القادر اكرم العاقل بالهدى الطاهر خير السجايا حتف البشره جاء يحمل الخير بين الحنايا وإذا القادر أكرم العاقف بالهدى الطاهر خير السجايا وأعطاهم إله الكون يا حيا وما كان له قبل سميع وأعطاهم إله الكون يا حياء وما كان زكريا إننا نعطيك يا حيا نورا طهورا صادقا قولي نقيا نورا طهورا صادقا قولي نقيا ذاك النبي ابن النبي نور الثرية ذاك النبي ابن النبي نور الثرية زكريا إننا نعطيك يا حيا نورا طهورا صادقا القولي ناقية اُنُبَارِكُ فِعْلِي التَّقِيَّا حَتَّى أَتَاهُ مُبَارِكُ فِعْلِي التَّقِيَّا لَكِنَّ نَبِيَّ ابْنَ النَّبِيِّ ما طال فيه الزمان بارك الكون حقق اليوم للوراء عون منه الحنان فهذا كاشف كرب أبيه سلام الله للحشر عليه فهذا كاشف كرب أبيه السلام الله للحشر عليه فهذا, فهذا كاشف كرب أبيه السلام الله للحشر عليه Salam Allahi lalha Zekriya Inna na Nuu Utuke ya Utuke ya Zekriya Inna na Utuke تام مبارك الفعل التقي حتى تام مبارك الفعل التقي لكن نبي النبي لكن نبي النبي جاءت الدنيا بعد ما طال فيه الزمانو بارك الكون حقق اليمنا بارك الكون حقق اليمنا للورع منه الحنانو للورع عونه منه الحنانو الوارعونا وجد والد اي قد خانا مثل يحيى جاء برهانه جاء نصر يا رفع شانه قد كان من واذا الاطوال مسمومه وبصدرين عاش المولانا كان بنتوار اللي وعدي فإذا الجواد سليل الولاء أشرق الحياة كالشمس السماء كاشف الكروب بذاك البهاء كاشف الكروب بذاك البهاء كاشف الكروب بذاك البهاء كان بانتظار اللي وعدي الكساء اذى الجواد سليل لول أشرق اشرق حياتك الشمس سماءك كاشف الكروب في ذاك البهاء كاشف الكروب في ذاك ربنا في كربنا ننادي ربنا في السيد الجوادي ربنا بواهب المراد ربنا بواهب المراد ربنا بواهب المراد وجواد الآلي قد كانه في <تصفيق> اللي جا امرهانا جا النصر يرفع الشانه فرطت كاين ما كان بنت اللي وعدي الكسائي فاذا الجوائد سليل الولائي اشرق حياتك الشمسي سماك كاشف الكروب بذاك البهاء كاشف الكروب بذاك ال ربنا في كربنا ننادي ربنا بالسيد الجواد ربنا مستيل للراضي ربنا بواهب المراد ربنا بواهب المراد ربنا بواهب Hujat urrabi Hujat urrabi Rasimu ddarbi Seidu l'umma Oumruhu ddar Hiyar alfajir Jauharun zahir Jauharun zahir Jauharun zahir Jauharun zahir Jauharun zahir فاض إيمانه وارث الحكمة سيد النعمة وارث الحكمة كان قرآنه كان إحسانه كان قرآنه كان إحسانها حارب الظالم بالهدى العالم حارب الظالم بالهدى العالم قبره الظاهر مقصد الزائر خيره وافير كله خير عنده الكوثر وهو من حيدر عنده الكوثر وهو من حيدر امه الزهراء فاطمه الطهر نعم امه الزهراء يكشف الضرها ينشر إنه القبلة سيد الملة غعب مسمومها كان مظلومها غعب مسمومها كان مظلومها إنه القبلة يا زهرة انا ابنك يا